بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء

يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل

حمل حملها وترى الناس سكارى

كتب عليه انه

قط ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم وعلى

ثم نخرجكم طفلا ثم نخرج

ん

تر <تصفيق>

a h、oh, e a h

What the h

عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر ان الله يفعل

Joden, vrienden.

「おめでとうございます」<音楽>

But e v e

لفضيله <تصفيق> ل د ك ت و ر م ح ن ا

サはなくても劇団の声 ا 劇 ا の声も劇団の声も ا 団

「الذي」

و صوامع الربيع وصلوات ومساجد يذكر في ه اسم الله كفير

اسماء و الله م ع و و ف و الحسنى

فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقولوك

فكان مكير فكائن من قويه اغلتنا وهي ظالمه فهي خاويه ة ا ا ل

تدنا وهي ظالمه فهي خ ا و ي ة على عروشها وبئر معطله وخصر

أ َ ف َ ل َ م ْ ي َ ت ِ ي ر و ا في ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فتكون َََُ لهم َُْ قلوب ي َ ع ْ ط ِ ل و ن َ بِهَا

فاخذتها والي المصير

BLEE- <tell>

w e l a c

فيؤمنوا له وإن افلا تخبئون منه فيمنه منه فيمنه منه

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنه

What?

「私の名前は

「こん、well,

LOOOOOO

ونفعوا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا